قال رحمه الله وانطلق دقيانوس, وانطلق دقيانوس إلى مدينة سوى مدينتهم قريبا منهم لبعض أمورهم فلما رأى الفتية خروجه بادروا قدومه وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكرهم وأن يعذبهم فاقتمروا بينهم أن يأخذ كل رجل منهم نفقة من بيته من بيت أبيه منها ويتزودوا بما بقيه ثم ينطلقوا إلى كهف قريب ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة معطوف على يأخذ ويتصدقوا ثم ينطلقوا أن يأخذ كل فيتصدقوا منها ثم ينطلقوا ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل وقال له ابقلوس فيمكثون فيه, وي... فيمكثون فيه ويعبدون الله حتى إذا جادق يا نوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنعوا بهم ما شاء فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فتى منهم إلى بيت أبي فأخذ نفقة فتصدق منها ثم انطلقوا بما بقي معهم واتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك إلى الكهف فلبثوا فيه وتربية الكلاب لا يجوز واستصحاب الكلاب في السفر وفي الحضر في شريعتنا ممنوع ولكن هذا لعله كان في شرعهم أنهم يتخذوا الكلاب استصحبوا الكلاب في أسفاله من آخر ذلك إلا كلب ماشية كلب حراسة وكلب زرع فجاء استثناؤه في شريعتنا وما ما عدا ذلك وما ما ينبغي يقتناء الكلاب فيه فلعلهم كان في شرعهم أنه لا بأس أنهم يربوا الكلاب إلا أما نحن فلاي يجوز لنا تربية الكلاب ولا بيع الكلاب ولا شرى الكلاب لا بيع ولا شراء نفس الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلاي يجوز ان يباع ولا ان يشترى ولو كان من هذا الكلاب التي من الحشيشة أو من ما يسمى بالكلب البوليسي فالأولى ترك الكلب البوليسي وكلب الحشيشة ويستعمل الطرق المشروعة في التفتيش عن الحشيشة وعن غير ذلك من الأمور لكن لعله بتهم بعض أهل العلم مثل هذا ولنا ما أعلم فالأدلة تدل على أنه لا يصبح الكلاب لغير المعاني الثلاثة التي ذكرت حراسة وهكذا أيضا زر أماشية وهكذا أيضا كلب صيد كلب صيد استعمل للصيد ما فيه مانع الكلب يربى ويدرب فلا شك أنه يدرب على مثل هذه الأشياء وإلا يحرم الشخص قراريط والله يحرم نفسه قراريط ويحرم نفسه أيضا رفقة الملائكة لا. لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس كلب وجرس ممعة ملائكة فالأولى التحاشي عن الكلاب استعمال الكلاب إلا فيما جاءت شريعة بالإذن فيه قال كعب الأحبار فلبثوا فيه فقال كعب الأحبار مروا بكلب فتبعهم يعني الأول ثم انطلقوا بما بقع واتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك الكهف كان لهم معنى أن نصص أصحابهم ذهب معهم وخرج معهم وهذه الرواية عن كعب مروا بكلب وليس معهم كلب حال الخروج وإنما مروا بكلب ومشى معهم ومحتمل أن هذا الكلب الذي مروا به هو لهم فلما رأهم تبعهم عادة الكلب يرى صاحبه يتبعه إذا رأى صاحبه فإذن ما في تعارض بين الروايتين قال كعب الأحبار مروا بكلب فتبعهم فطردوه إذن هو ليس لهم ففعل ذلك مرارا فقال لهم الكلب يا قوم الله أعلم يا قوم ما تريدون مني لا تخشون جانبي أنا أحب, أحب أحباب الله فأناموا حتى, فأناموا حتى أحرسكم الله أعلم هل الكلب هذا تكلم معهم خاطبهم وما ذلك على الله بعزيز لكن ما نعلم هذا في السنة أنه الكلب والحيوانات تتكلم كما جاء عن البقرة تلك وجاء عن أيضا الذئب والسبع لما أخذ تلك الشاه وتبعه صاحبه أو صاحبها فعتب عليه الذين تمنعني من رزق ساقه الله لي وهكذا أيضا البقرة أنني لم أخلق لهذا وإنما خلقتني الحرث فالحيوانات تتكلم بإذن الله سبحانه فالذي أنطق البشر ينطق الحيوانات إذا كان حصى جماد يتكلم وكان يرد السلام أو يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حصى كيف بهذه التي فيها الأرواح من الحيوانات؟ والكلاب تتكلم إذا أراد الله أن تتكلم وهكذا غير الكلاب من الحيوانات ولها لغة بينها لها لغة بينها كما هو حال النمل التي مر بها سليمان دخلوا مساكنكم لا يحطي منكم سليمان وجنوده فلها لغة تخاطب بها بعضها البعض ففهم سليمان هذه اللغة التي للنمل وعلمه الله منطق الطير وغير ذلك فأتاه الله ملكا لم يأتيه أو لم يؤتى أحد لا قبل سليمان ولا بعد سليمان ذلك الملك فضل الله يتيه يشاء وليس هذا يدل على أنه أفضل من غيرهم الأنبياء أبدا فالفضل في بعض الخصائص لا يدل على الفضل المطلق قال رحمه الله أنا أحب أحباب الله طيب لا تخشون جانبي أنا أحب أحباب الله ولا شك أن الحيوانات أحب أحباب الله ولذلك تدعو للصالحين تدعو لمعلم الناس الخير وتكره هؤلاء الفجرة الذين بهم جفاف في الأرض وبهم يرتفع الخير فتستريح بموتهم جدا كما قال النساء صلى الله عليه وسلم مستريح مستراحا منه تستريح بموتهم فالحيوانات تحب أحباب الله هذا الذي نعتقده كما جاء في بعض الأحاديث أنها تستغفر حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها تستغفر لمعلم الناس الخير. لأنها تستفيد كما تقدم معكم في مفتاح دار السعادة أنها تستفيد من العالم فلذلك تدعو له وتستغفر له لما يحصل لها من الفائدة من رحمة الناس لها ودلالة الناس أيضا كذلك من العالم وجهة العالم بالعناية بالحيوان والعناية بتربية الصحيحة إن اقتناه شخص. وعدم ظلمه وظلم الحيوان ربما يدخل الشخص به النار دخلت النار امرأة في هره وهكذا الرحمة بالحيوان ربما تكون سببا في دخول الإنسان الجنة دخلت امرأة الجنة في كلب سقته فإما نار وإما جنة بالحيوان فكيف بالإنسان إذا رحم أو عذب فهذا لشك من باب أولى أنه يدخل الجنة به أو النار به ويعدب عذابا شديدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها واضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيمة هذا البشر الذي يقول لبن عمر والله إنك يقول لكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك ولا المؤمن أعظم منك حرمة عند الله وهي الكعبة التي تعلمون يقصدها الناس من بقاع شتى وأماكن بعيدة لكن المؤمن أعظم من, هذه من هذا البيت ولا شك قال ابن إسحاق وقال ابن عباس هربوا ليلاً من دقيانوس وكانوا سبعة فمر براع معه كلب سيأتي الكلام عن عددهم لكن هذا إن شاء الله أقرب الأقوال سبعة وثابرهم كلبهم لأن الله ما أبطل هذا القول وإنما قال قل رب يعلموا بعدتهم ما يعلمهم إلا قنين فما يعلم أهل الكاف إلا قنين فهذا القول من أحسن الأقوال أنهم سبعة وثابرهم كلبهم وكانوا سبع فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعهم كلبهم فقرجوا من البلد إلى الكهف وهو قريب من البلد قال ابن إسحاق فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكمير والتحميد وابتغاء وحسبك به عملا. فما أعظم هذا العمل الذي يقول ليس لهم, به ليس لهم عمل إلا هذا فهذا أعظم الأعمال وأجل الأعمال وبه النجاة وبه الحفظ فالله أخرج يونس عليه الصلاة والسلام من بطن الحوث إلى السلامة وإلى البر بهذا العمل تسبيح وبدع رب العالمين سبحانه وتعالى حفظه في بطن الحوث وأخرج إلى السلامة إلى بر الأمان فهذا عمل النجاة الذي ذكره وعمل الشراح الصدور ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه عبادة وهم ينتظروا الموت الله أعلم يعيشوا بعد ذلك أم لا فانشغلوا بما ينفعهم وبما يقربهم ويحفظهم الصلاة والصيام إلى آخره قال ابن إسحاق فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتكبير والتحميدة ابتغاء وجه الله وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقالوا له يمليخا يمليخ فكان يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سرا وكان من أحملهم وأجندهم وكان إذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه حسانا وياخذ ثيابا كثياب المساكين الذين يستطيعون فيها يستطيعون يستطعون يستطيع طيب يستطعون او ايش يستطعمون فيها وكان يستطعمون فيها ثم ياخذ ورقته ورقه فينطلق المدينة ثم ياخذ ورقه وينطلق من المدينه فيشتري لهم طعاما وشرابا ويتجسس لهم الخبر هل ذكر هل ذكر هو واصحابه هل ذكر بشيء هل ذكر هو واصحابه بشيء ثم يرجع إلى اصحابي فنبثوا بذلك ما لبثوا ثم قدم دقيانوس المدينه فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطاغيث فنزع من ذلك اهل الايمان وهم يذلون الشرفاء ويذلون العظماء كما اذلهم الان هذا الخبيث وريث التتار الحوثي فهو يذل هؤلاء اي الوجهاء حتى يندل الآخرون فإنه إذا أدل الكبرى اندل المساكين أولئك خضعوا له يقولون فلان بغضه وغضيضه وقبيلته بس يضعون يحمون ويفعل ما يأمره هذا الطاغوت فنحن مساكين فينخضع غيرهم هذه السياسات خبيثة إذ لا للشرفاء إذ لا فآمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيث ففزع من ذلك أهل الإيمان ولا يفزع من هذا إلا أهل الإيمان يفزعوا من الشرك جدا. لما يعلمون من ضرره على الأمة فتجدهم يخافون ولا زال أهل الإيمان يفزعون من الشرك ويخافون من آثاره السيئة على الأمة ومن مغباته وما يحصل به من العذاب لذلك تجدهم يحدرون من الصوفية جدا. وكلامهم في الصوفية قوي لأنهم العياذهم لا دعاة إلى الشرك ويحذرون من الرافضة وكلامهم في الرافضة قديماً وحديثاً وتعاليفهم كثيراً لأنهم دعاة الشرك والعياذهم لا فيه فزعون فإذا وجدوا مندوحة التحذير من هؤلاء يحذروا واستغلوا الوقت الذي يستطيعون أن يحذروا فيه ويبينوا التوحيد للناس ويحذروا من التنديد وإذا لم يستطيعوا فلا الله نفساً لا وسعاها فلهم عذر عند الله فالشرك الحق أنه يخيف جدا وإذا كان يخيف يجب التحذير منه إذا وجد الشخص فرصة للتحذير منه حذر الناس كما حذر القرآن وبأسلوب جميل استفيد منه الناس كما حذرت السنة وحذر رسول الله إلى آخر أنفاسه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهى عن ذلك في آخر أيامه هو لعنة الله عن على اليهود عليه الصلاة والسلام فيفزع من الشرك ويخاف على الأمة من الشرك ففزع من ذلك أهل الإيمان وكان يمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم ورجع إلى أصحابه يبكي ومعه طعام قليل وخبرهم أن الجبار قد دخل المدينة وأنهم قد, وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة مساكين والله أهل الصلاح مساكين يبحث عنهم بحثا هؤلاء الفجرة يذلوهم يهينوهم يقسروهم يقسرو شوكتهم فقاتلهم الله ما لهم إلا الله سبحانه وتعالى هؤلاء الضعفة فيسألوا عنهم وين فلان وين كذا إلى آخر ذلك لإذلالهم لأنهم على غير ملتهم على غير مهم عليه هذا الذي تعومل به مع نوح تعومل به مع هود وشعيب ومع نبينا من آخر الأنبياء مع جميع الأنبياء تعاملوا بهذا التعامل يسألون عنهم ويبحثون عنهم ليقتلوهم أو ليخرجوهم وَالْتُمِسُوا مَعَ عُظَمَاءِ الْمَدِينَةِ فَفَزِعُوا وَوَقَعُوا سُجُودًا يَدْعُونَ اللَّهِ هذا فرجنا والله ويتضرعون إليه ويتعوذون من الفتنة ثم إن يملخا قال لهم يا إخوتاه ارفعوا رؤوسكم واطمعوا وتوكلوا واطعموا ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوكلوا على ربكم ما جملها من نصيحة فرفعوا رؤوسهم وعينهم تفيضوا من الدمع فطعموا وذلك غروب الشمس ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضا إسرائيليات قصص عجيبة طيبة صح سياقها نعم بعضها جميل في سياقها مثل هذه السياغات التي سوقها الآن لكن لا تصدقهم لا تكذبهم مثل هذه وتحدث بها ما في ما نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج في مثل هذه الأمور التي ما جاء القرآن بتكذيبها ولا جاء بتصديقها ولا السنة وأما ما جاء بتكذيبها فلا يجوز الحديث بها إلا على سبيل النقد وما جاء القرآن بتصديقها فهي ديننا على الأصل فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه قال ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضا فبينما هم على ذلك إذ الله على آذانهم النوم في الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف فأصابه ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رؤوسهم إلهنا سبحانه الله